اشهد ان محمد هذا عبد يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا, إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نتدقى الدرس في التفسير إن شاء الله إذ قال لأبي وقومه ما ماذه التماثيل التي بعد ان تولوا بعد ان تولوا مدبرين ثم ن سجعناهم جزاء ما ما امسك امسك كفا ان انت القاعف باحد كفا سجعها يبوس فادع لهم جبابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا منه معنافة يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون بلغنا لقول الله جل في علاء ولقد آتينا إبراهيم رجده ولقد آتينا إبراهيم رجده وهدينا قلبه للتوحيد ولعبادة الرب العالمين سبحانه جل في علاء ولقد آتينا إبراهيم رجده من قبل من قبل الاختلف العلماء في تفسيرها على أخوال ثلاثة من قبل بلوغه وهذا أيضا يقطع ويحسن المادة في كلام المعتزل الذين ينظرونا هل يمكن ويجوز على الأنبياء قبل البعث الشرك وهذا غير وارد أصارتهم هذا غير وارد أصارتهم لكن هل إبراهيم قبل رجده أعطاه الله متى الفعلات وإذ قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته قال وإذا ابتل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال قال إني جعلك للناس إماما قاله من ذرياتي قال لا ينال عهد الظالمين لا, لا, لا ينال عهد الظالمين فإبراهيم عليه السلام الله جلت أعلان وحد قلبه وهدى واصطفاه وجعله أمة قانتة لله حنفا في قوله ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل أيضا من قبل قال اتيناه اتيناه من قبل في علمنا السابق وعندما أجر القلم وقال له اكتب قال ما اكتب خلقت ما هو كائن الى يوم القيامه فكتبه في اللوح المحفوظ انه من الانبياء وانه يكون غما وانه ابو الانبياء وقيل في قوله ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل يعني من قبل موسى من قبل موسى وهارون وهذه ايضا فيها يعني عدم اختلاف الأقالي الثلاثة وقد أتيناه من قبل من قبل موسى وهارون وقد أتيناه رجده من قبل عندما كتبه الله جلال فعلا في لوحة المحفوظ أنه أبو الأنبياء وهي منها من الله جلال فعلا وقلنا قبل ذلك أن نجندل حولها بأن النبوة ليست مكتسبة رد على ثلاثة النبوة أن النبوة هبة من الله تعالى فعله والصفار ولقد أتينا إبراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين قال وكنا به عالمين يؤكد لنا السياق يؤكد لنا التريح في هذا الباب ولقد أتينا إبراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين يعني نعلم بأنه المحل القابل لهذا الرشد ولهذا الهدى ولهذا الإيمان ولهذا التوحيد ولذلك لابد أن تعلم أن هذه الآية آية فصلة صراحة من الآيات التي يعني يرتدي بها المرء الخير الكثير عند رب العالمين ولقد أتينا إبراهيم رجده من قبل وكل نبي عالمين وأيضا في قول الله جلال فعلا إن الله كان عليما حكيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وعلى شكل ذلك أيضا في قول الله جلال فعلا الله الله على علم فهذه يدل على أن الله جل فعلا لا يعطي نعائبه لأحد إلا هو يعلم أنه مستحق لهذا لهذه النعائب وهي محض الفضل والمنى من الله جل فعلا لكن كما قلنا محض الفضل والمنى من الله والله يختار ما يشاء ليكون محلا محلا قابلا لهذا الفضل فإبراهيم عليه السلام كان محلا قابلا للنبوة لذلك فإن الله اصطفى على الناس ودتباه وجعله شاكرا لأنه وجعله إماما للمتقين وجعله أمة قانئة لله حنيفا ولم يكن من المشركين قال ولقد آتينا إبراهيم رجته من قبل من قبل مساهر من قبل في اللوح المحفوظ حين خلق القلم وقال لأهبت قال ما أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب الأنبياء والرسل وكتب أهل الجنان وأهل النيران وفرغ ربكم من العباد فرغ ربكم من العباد ولقد أتينا إبراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الثمثيل التي أنتم لا عجبون أيضا أقف عندها ولقد أتينا إبراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين كما قلنا هذا أيضا يكون حج لبعض العلماء في مسألة ما ما هي أنا أقرب لكم حتى حتى لا أكون تعب منكم ومشقة في مسألة حدثية عيد مساكم ها اجل شوف اربع ايام انه صح التحمل بعده قبل البلوغ لكن هو جاي طبعا اذا كنا بالتفسير والقداتين موسى ورزان ابراهيم رجع من قبل عن من قبل الراشد طيب من قبل البلوغ ممتاز لكن هي مسألة أخرى كما قلنا بس لها حديثيه على نفس منوال تالفي كده لكن يعني تحتاج الى لك ذلك تحيلون ان ماذا افعل وجيب وليفها 40 فالبلوغ طب هي على طيب جيد جيد جيد نفس مثير سلبي انا ما زلت انتظر جوابا أي معناها أن نقول أن من حمل علما صار عدلا ممكن يحتاج بابي الايا على أن حمل العلم دلاله على العداله ويكون هذا بتعديل الله له حمل العلم على العداله ويكون هذا بتعديل الله له وهذا اصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فهمتم المسألة ولو فهمتم المسألة فهمتم الاستبدال كيف يكون ممتاز لأن الله جعلا قر وكنا به عالمين فممن الله عليه نعم ممتاز ممتاز السلف ممن الله عليه بذلك إلا وقد علم أنه محل قابل لذلك فهذا يؤخر أيضا يعبدد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وَلَقَدْ عَتَيْنَا إِبْرَيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا به عَلِمِينَ إذ قال لأبيه وقونه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إذ قال الأبي وقومه فيها الأمر المعروف النع المنكر ولو كان على الآباء والأجداد والأصول والفروع والحواشي لكن بآدابه إذ الله له ضوابط وآداب قال إذ قال الأبي وقومه ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون يعني الأصنام والتمثيل التي أنتم عليها عبادة تعكفون مقيمون يتعجبوا كيف يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغضي عنهم شيئا كيف يعبدون من يحتاجوا إلى, إلى الإعانة من يحتاجوا إلى, إلى, إلى الطعام إلى الشراب ولو كان أصم ليأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يجيب كيف يكون إله كيف يكون ربا لذلك تعجب قال ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال الأبيه وقومه ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون وشوفوا انظرنا أهل الباطلي عاكفون على باطلهم وعلى كفرهم وعلى شركهم وأهل الإيمان لا, لا يتجلدون لا يتصلبون على ما فيه من الحق والله طلب من عباده أن يتصلبوا على الحق أن يتجلدوا على الحق أن يكونوا أكذا عاكفين طهر بيت الطائفين والعاكفين قال الله رب العالمين قال وتوكل على على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في استاجدين وقال وردت للقرآن تغطيله يا أيها المزمن قبل ليلة إلا قليلة نصفهم قسمونه قليلة إلى آخر الآيات ولقد أتينا إبراهيم رجته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبي وقومي ما هذه التمثيل اندهاش إن تعجب فعلكم قال إذ قال لأبي وقومي ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون وديبنا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فكان الأمر على التقليد فكان الأمر على التقليد والتقليد مزموم جدا وذلك بعض العلماء زم التقليد زمما عظيما في هذا الباب فالتقليد يصل بالمرء إلى التمسك بما بمن قلد ولا يمكن الحيد عنه بحال من وهذا الذي يصيب الأمة في مقتل لأنه يقلد مذهبا من المذاهب مذهبا له التبجيل والتوقير والاحترام والمذهب لا دخل في السنة ما يخرج ما يخرج ولا يقول السنة أو لا والسنة ألزم والسنة أتبع لا يقول ذلك ولا يفعل هذا بحام الأحوال وهذه هذه التي أصابت الأمة في مقتل كما قلت هذه التي أصابت الأمة في مقتل فعلى الإنسان أو حريم بالإنسان أن يقف معظمه السنه السيد المرتضى تبارك الله عليه وسلم وان يطرح التقليد طرحا قال هذه من عندك يا ابو الوليد عندك عندك انت الشبك عندك ما في تماثيل انتم لها عاكفين عاكفون قال وجدنا آباءنا لها عبدين قال وجدنا آباءنا لها عبدين وهذه التقليد قلدوا آباءهم وفي آية سورة قال بيل لهم إذا كان الأباء لا يعقلون ولا يعلمون شيئا تقلدونهم وان كانوا قد كفروا أتكفرون كما كفر تريدون أن يكون كما كمآلهم لذلك بد أن يتبع المرض الحق ليعرفها سلمان سلمان ضرب أرواع لمثلة في البحث عن الحق وكلما أراد المرض الحق أوصله الله إليه لا محال فالله تعالى فلما جاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما جاغوا أزاغ الله قلوبهم <تصفيق> ولقد أتينا إبراهيم رجله من قبل وكلنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاشفون قال وجدتنا أنا لا عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وأي ضلال في الشرك برب العالمين أظلم الظلم وأقبح الزنب في التعدي والتجاوز وعدم الحكمة وعدم الشهر في موضعه بأن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قال لقد كنتم أنتم وأبائكم أنتم في ضلال وأبائكم أظل منكم في ضلال مبين لأنكم سويتم, سويتم بين الأصنام وبين الرب العالمين قال لقد كنتم أنتم وأبائكم في ضلال مبين وأعظم الضلال هو الشرك بالرحمن أعظم الضلال هو الشرك برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى بل خلق الله الخلق لتوحيده فقط وَمَا خَلَقْتُوا جِنَ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال ابن عبث إلا ليوحدون فأنكر عين إنكارا عظيما لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين قالوا ألئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أجادت أنت فيما تقول أم تلعب علينا أم أنت من اللاعبين ألئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين وهذا أيضا من الغباء المبين الذي الذي الذي كانوا فيه والله لم يوفقكم توفيقا في الزهم أو السمع السمع الإجابة أو العلم عن نبي الله لقد كنتم أنتم وأبعكم في الضوار المبين وهكذا كل مقلد هكذا كل مقلد فكل مقلد فإنه يقلد من قلده على الضلال على الحيدة ولا يحيد عنه ولا يحيد ويرى أنه يحسن صنعه يرى أنه يحسن صنعه ويقوم في أضل ما يكون لذلك إبراهيب قال في ضلالهم بالاختداء بآبائهم والتقليد الأباء في الشرك بالله جنة فعلا لقد كنتم أنتم وآبائكم ففيها تسفيه لهم وتسفيه لآبائهم الذين يعظمونهم وأنهم وأنهم ليسوا على القدر الذي تقولون عنه لقد كنتم أنتم وآبائكم في ضلال مبين وأضل الناس على الإطلاق من جعل لله شركاء أو قالوا أدتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم أنت تلعب علينا؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشائدين قال بل رب السماوات والأرض الذي فطرهن فبين له أن الرب لا يكون إلا, إلا من له القدرة والقوة والعزة والغنى قال بَاَرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انظروا إلى عظيم خلق الله جلل فعلها من آيات مبهرة في السماوات والأرضين قال رب السماوات والأرض وهم يعون الأرض بفجادها يعون الأرض بأنارها بعيونها بأبارها ببحورها فيعلمون بأن هذه من فعل الله جل فعلها وأنها آية من آيات من آيات الله العظيمة دل على توحيده سبحانه وجل فعلها طالبا ربكم رب السماوات والأرض هنا لابد أن يأتي بالربوبية ليجرهم بعد الاتفاق على إلهية المنطوب الأسمى في هذا الباب طالب الربكم منك السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن أبدعهن على غير مثال ثابت وأنا على ذلك من الشاهدين وأنا على ذلكم من الشاهدين وقال الله لأكدن أصنمكم بعد أن تولوا مدورين والآن سفى أحلامهم وأحلام آآ آآ الآباء وبين أن هؤلاء لا يستحقون ربوبية وهم يعلمون من داخلة أنفسهم أن الأصنام لم تخلق ولم ترزق وأنها لا تعطي ولا تمنع ولا حياة فيها حتى وإن كان بعض المفكرين منهم أو المثقفين منهم إن صح التعبيد يرون بأن, بأن, بأن الأرواح وهناك أرواح تسكن هذه الأصنام زعم زعم وأنهم يتعبدوا عبدوا هذه الأرواح وايذا نعم يا هذه الاصنام لتكون لتكون لهم شفاعه ليشفعوا لهم عند ربهم جل وعلا خاب خاب خاب تعيهم وخسروا فلذلك قال ابراهيم الله لا اكيدن اصنامكم بعد أن تولوا مودبرين يعني احتالوا على هذه الاصنام فاكثرها وابين لكم انها لا كانفع ولا ضر وانتم تعلمون ان من لا ينفع ولا يضر لا يصح ان يكون ربا إذن عيانا بينكم عندما ترونها مكسرة لا تدفع عن نفسها الضر ولا تستطيع إن لم تدفع عن نفسها الضر لا تستطيع أن تدفع عنكم الضر إذن واجب واجب الرجوع عن هذا المنهج الباطل واجب الرجوع عن هذه الحيدة وهذا الشرك وهذا الكفر وات الله لا اكيدنا بعد ان تولوا مدبرين قيل ان رجلا سمع ابراهيم عليه السلام عندما قال ذلك وقال قال لا بعد ان تولوا مدبرين فبلغ القومه بما قاله وما سمع من ابراهيم عليه السلام قالوا تعالى فجعلهم جدادا يعني بعد بعدما ولوا مدبرين قام إبراهيم عليه السلام وذهبا إلى دار هذه دارة الجماعة فيها الأفطان قال فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جزازا قرأها الأكثرون جزازا وهي الأصل عندنا وقرأ أبو بكر وابن مسعود وابو رزين وقتاد والأعمش عبساي جزازا فجعلهم جزازا نعم وقرأ الضحاق وابن أعمر فجعلهم, فجعلهم جزادا فجعلهم جزادا فجعلهم جزادا فأبو حيرو ابن سواستاب قراءها جعلهم جزدا فجعلهم جزدا والمعنى أنه كثرهم فصاروا كثيفا مهيلة واستأصالهم جميعا واستأصالهم جميعا لم يبق منهم شيء لم يبق منهم ولا يظر ولا, ولا ولا ترك منهم الا الكبير من اجل ان يجعلوا حج عليه قالت الله لاكيد ان اصنمكم بعد ان تولوا مجبرين فجعلهم لهم الاصنام جزادا جزادا جزادا فجعلهم جزادا الا كبيرا لهم يعني كبير الاصنام ده جعله واخذ الفاء وضاع في صدره او وضع في رقابته على صدره قال إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون هذا المعنى في قوله فجعلهم و... عندما أختم وتالله إلا كدن أصنمكم وعلى طول المدري فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وهذا عقب أنهم سيرجعون عليهم يسألونهم هذا. عندما يقول لعنهم إليه يرجعون يكون الضمير عائد الضمير عائد على العصنان لعنهم يرجعون, يرجعون إلى هذا الكبير لعنهم يرجعون إلى هذا الكبير لهم سمعه الحمد لله شو. لو فيه سؤال تتعاني في الدرس الآن أنا تركت أوروبا أفهم مرة لكنه دبت بالإرحاح فقلت أكيد في شيء لو في سؤال تحتاني طيب سأنتهي وأرتصم ربي أحفظكم كل صحيح منذ ذلك الله كل صحيح أحسن الله ف... عفو أن أعتذر الرذب لأنه كان في الحاح شديد في الإنصال وانا لا أرد لا أرد ف... فأحسبت أن الأمر مهدي فسامحوني أعتذر إليكم قال فلعل... قال لهم إليه إليه يرجعون الهاء الضمير عائد على من؟ هو عائد على أساس أقوى عائد على إبراهيم عليه السلام يعني لعلهم يرجعون إلى إبراهيم فيرشدهم إلى دينه إلى دين التوحيد يعني يسلمون ويغنمون لعلهم إلي يرجعون يرجعون إلى الصنم يسألونه من فعل بكم هذا لعلهم إلي يرجعون يرجعون الواحد منهم وأيضا يكون فيه الذي شمع إبراهيم عليه السلام قال فجعلهم جزادا وهذا من باب الفقه وإقامة الحجة وإذانة شبهة فجعل جعل الأصنام كثيبا مهيلة وترك واحدا لتبقى الحج, الحج معه عندما يجادره فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا الآلاتنا إنه لا من الظالمين وهذا سات الحوار بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه وكيف أن إبراهيم عندما قال كذبت في حق الله بإذن الله ثلاث كذبات أنها ليست بالكذبات وستنرى كيف أن الذي فعل أضراهيم عليه السلام فعل ما, ما تقام به الحجة المطلوب أصالة من أجل نصرة التوحيد من أجل نصرة التوحيد ومن أجل ضر هذه المفادة العظيمة وهي الشرك برب العالمي يغرون غيرهم بشركهم الفوائد المصمتة من حمل من حمل العلم صار عدلا من نافع عن التوحيد أكسبه الله علما من نافع عن التوحيد أكسبه الله علما يعني علما جديدا تسفيق أحلام أهل الكفر لعلهم يرجعون الربوية تستلزم الإلهية جواز استخدام الحال الشرعية جواز استخدام الحال الشرعية للوصول إلى مقاصد الشرع لكن بشرط لا تكون الوسيلة ممنوع شرعا جواز استخدام الحال الشرعية للوصول إلى مقاصد الشرع بشرط أن تكون الوسائل مشروعة نايم Çok نوع olmas على بعد أو من بعد من باب المكي من بعده الباب يكون الاصل وحده كتابه السنه وضبط الشكل اي اي يكون تابع طيبه في قوله جرت فعلاتهم وحين عليك على ان تتبع مله ابراهيم حنيفاه قد يستقى هو الأصل أن إبراهيم عليه السلام أعظم ما كان فيه هو نصرة التوحيد ولذلك قال الله تعالى ان إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع جميع الأنبياء فبهداه مختلف وقال أن الأنبياء إخوة لعلات فاختباؤه بهم جميعا على نصرة التوحيد الله جلسوا عليه وبالذات إبراهيم لأن إبراهيم كان أمة بذلك على نصرة التوحيد وإذا حملنا ولقد أتينا إبراهيم رجده من قبل على التوحيد والكتاب والسنة هذا عند كل الأنبياء الشرائع ومكاتب مختلفة لكن كل نبي يتبع ما أرحى الله إليه لكن إبراهيم عليه السلام كما قلنا كان أمة في نصرة التوحيد لذلك أمل الله جل جعله نبينا أن يكون على ملته وأن يتبع هدانه ويكون ذلك تريد أن ضابط اتباع لو ماته من بعده من باب أولى يكون نعم صحيح هل ممكن يؤم المقيمون المسافرين في الصلاة يعني الإمام يصلي الظهر المأموم يأتي خلفه أو يصلي قصر هو طبعا قال بها ابن حزم يقول المسافر يصلي قصر أو يصلى خلف الإمام المسم اللي هو المقيم أو المسافر والصحيح أنه إن صلى خلف المقيم يكون متما قال سنة نبيكم ذرا الحديث حديث الله... لا ما صح هذا حديث لا ما صح فيزوال حوض استحمام استعمال الايش حيله حيله نعم نعم كانت الحيله للوصول الى الحق وليست محرمه فله ان يفعل ذلك كما كاد الله ليوسف عليه السلام لياخذ اخا في دين الملك يجوز ذلك هو هي المقيم يا من المسافر والمسافر اذا ام بالمقيم سلم وقال اتم صلاتكم ان قوم صفر بالنسبه لحاله الشرع اللي هي هل يمكن ان يدين الفرد بالحد وان عليه دم القنيه وركته وكتب التقرير والتوثيق كيف كيف نعم بالنسبه لحاله الشرع اللي هي شعر الرب والمكره هل يمكن ان يستبدل ذحره من وان, وأن لا يوجد من قومه ولا هذا الذي قاله العلماء قالوه الحاقا ما قالوه على هذا على التعميم لانه قالوا لا تحقوا الرسكم انظروا التنصيص التنصيص على الراس ما جاء تعميما لكن العلماء قالوا بعدم اخذنا شعر الحاقا الحاقه مش مش ذكر فرد لا فرد العموم شوفوا وردات مطلقه <تصفيق> إذا انقذت عدتها لا يدرس إرجاعها إن أرادها فيكون خاطبا من الخطاب لابد من عقد, عقد ووليين ومهر جديد كل أخت أسلمت ولم يسلم أخيها ولكن يكون رمع على الإسلام ولا يسيها وتريد أن تتأكد هل يعود محرم لها؟ نعم يعد محرم الله نعم يعد محرم الله نداتي <تصفيق> بسرعة إلى المهزمة